Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alif lam mim. Cadd. Kitab azal ilai k, fala yaku fi caddir k haraj minhu ltuwir bihi, ltuwir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 والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمٍ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 قال فاهدق منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون Allah, Inna kamil Munfarin. Allah, Fbimaa aqwaitni, lakuudan lham cirakak almustaqim. Thummalaatyan lham min bain aidihim, min khalfhim, wa'Al aymanhim, wa'Al aymanhim, wa'Al shamaailhim, wa'La tajdu akzrahum قال خرج منها مذووما مدحورا لمن تبعك منهم لا أمل جهنم منكم أجمعين Wajad musk al tawazujuk al jannah tafkula min حيث شئت ما fakula min حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الضالين فوسوس لهم الشيطان ليبديههما ما وري عنهما من سوءاتهم و ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملَكين، إلا أن تكونا ملَكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرو.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 moving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 ترجمة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 فَجَاءَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يَنفِي عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا شهكم عهدا كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليه في الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون انهم مهتدون يا بني ادْمُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ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 Kul, inna ma harwam Rabbia al Fawahish ma zhar minha, wa ma batun. Wal Ithma wal Bughya bi ghir al Haq. Waan tushriku Billah. Waan tushriku Billah ma lam yunazzil bihi sulqala. Waan tawulu alillahi فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يَا بَنِي آذَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يقصون عليكم, آياتي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 Kalu zul anna, wshidu ala anfusim, anhum kano kafirin. Kala duxul fi ummi, qad khalat min qabil kum, min al jinn كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار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 إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون dan ada ashab al-jannah ashab Nari, an, Qad wajdina ma wadala Rabbuna hatta, Fahl wajd tum ma wadala Rabbukum hatta, Kaulu n'am, Fadna muadznu, Binahum al-lagnat Allahi ala al-dhalmiin, Al-ladin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 Fet absarum t'Ilqah ashabil Nari, Qalu Rabbana, Qalu Rabbana, La tajallana ma'al Qom al'Zalimin, Wala dha' ashabul 'Arafil jalee قالوا ما أقنا عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أها أولئك الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته يدخلون الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن Anafibu علينا, Anafibu علينا min al-maa, atau maa rezakum Allah. Kau, Inna Allah harwamahumaa al-kafirin, al-ladin at-takhud dinhum lahwa walagbow wa gurthhum al 29-Faliyyam nansahum kama nesu lqaa yomihim hatha 30-Omaa kanu bi-ayatina yajhaduun 31-Olaqad jihna humbikitaabin fassalna hau ala ilmin hudan wa rahma 32-Hudan wa rahma ta liqawmin hal yanshurun illa tawilah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 معتدلين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحرا ثقال سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأزلنا به الماء فأخرجنا به فأخرجنا به من كل الثمرات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 لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم, ما لكم من إله غيره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 إنَّ لَنَرَاكَ فِي <تصفيق> سَفاهَةٍ إِنَّ لَنَرَاكَ فِي سَفاهَةٍ وَإِنَّ لَنَظُنُكَ مِنَ الْكَافِرِينَ قال يا قوم ليس بسفاهه ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين او عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَطْشًا فَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا من الصادقين، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتمها، سميتمها أم وأبأكم ما نزل الله بها من سلطان.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 فَدَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ أليم Wadzkuru idzjalakum khulafa' min baghdigad dan wabu'akum fil ardh, wabu'akum fil ardh tetakzudun min suhulha qusurah dan tanhitun al jibal biyuta. Fadzkuru ala Allahi, walla ta'ghthu fil ardh mufsidin. Qaal al mala'ul ladinastakbaru min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 فعقر الناس وعتوا عن أمر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح أتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم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 إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مقرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين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 نين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به من امن به وتبهون ها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كان من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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين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 تخير <تصفيق> الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم رجفة فاصبحوا في دارهم جاثين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم و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 إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا حتى عفا وقالوا قد مس اساءنا الضروا و السرواء فأخذناهم فأخذناه بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء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 أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها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 ثُمَّ دَعَتْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا Aitu kau dibina merubikum, fāarusil māyā bāni Allah itu, engkau tajat b ayat, fakat b haa, engkau tamin al saadiqin, fakalqa acah, fai dahia thugbal mubin, wana zayy dahh, fai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 ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوسحرو اعينا الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر العظيم واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يفكون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 إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أجمعين قالوا إن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 وقال الملأ من قوم فرعون أتدرو موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبنائهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الارض لله ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين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 بما عهدك لئك شفت عن الرجز لا نؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل إنهم بالغوا إلى أجل إنهم بالغوا هم يكذون فأتقمنا منهم فأغرقناهم في اليمن بأنهم كذبوا بآياتنا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.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 وَجَاوَزْنَا بِبَلِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلْ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَا أُولَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطُونَ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وواعدنا موسى 30 ليله واتمنناها بعشر فتمم ميقات ربه فتمم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ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 ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيله؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا: قالوا لَإِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَعْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 ربك ان ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون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 قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء <تصفيق> <تصفيق>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 O mm -hmm. mm -hmm. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُونَ قَوْمًا لَّئِنَ اللَّهُ مُهْلِكَهُمْ أَوْ مُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا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 وإذن تقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظن وظن أنه واقع بهم خذ ما أتيناكم بقوته وذكر ما فيه وذكر ما فيه لعلكم تتقون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 ذالك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فمن يضل فأولئك هم الخاسرون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 أو لم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عساى يكون قد قتر بأجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضل لله فلا هادي له ويدرهم في طغيانهم يعمهون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 وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِ يَسْوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَسْقَلَتْ دَعَا وَالَّذِي مَعَهُ دَعَا وَاللَّهِ ربهما, رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا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 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تذكروا, تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبَصِرُونَ وإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ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 إن الذين عهد ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون.